بسم الله فما هو الذي مثل به على المبني الفتح 11 هل يريد الحصر انه ما فيه مبني على الفتح ان هذا لا وإنه هو على سبيل التمثيل فقط بقي هناك شيء مبني على الفتح أحسن فما هو العدد الذي مبني على الفتح من 11 إلى 19 باستثناء عشرة. فهذا معرب جزء الأول منه وأما الثاني فباق على بنائه محسنتم وبناؤه على أي شيء هذا العدد المبني على فتح الجزئين فقال مبني على فتح الجزئين إذا عربته بناؤه على الفتح أي في الجزئين أحد عشر مبني على فتح جزئيه في محل كذا طيب فما حال العشرة من حيث الفتح والكسر ما حال هذا العدد جزء الثاني منه متى يفتح وتعين في الفتح ومتى يسكن العشرة التي تركب مع هذه العداد من 11 إلى 11 متى تفتح شينها ومتى تسكن إذا ركبت نعم مع المذكر تفتح 11 سنتة اثنى عشرة ثلاثة عشرة اربعة عشرة رجلا فإذا قصد بالمعدود مذكرا فتحت شين, إذا قصد مذكرا فتحت شين وإذا قصد بهم اونث فإنه سكن شين على أفصح اللغات فتقول جاني احدى عشرة مرأة، جاني احدى عشرة مرأة، ورأيت اثنتين عشرة مرأة، وهكذا ثلاثة عشرة مرأة، اربعة عشرة مرأة. فشينها تكون ساكنه في هذه الحاله على اشهر اللغات وهناك لغتان اخريان اخريتان التسكين كسر الشين نعم ولغه ثالثه الفتح نعم ولغه ثالثه الفتح واللغه المشهوره هي لغه الحجاز فيها تسكين الشين اذا قصد بالمعدود مؤنثا اذا قصد بالمعدود مؤنثا تسكن الشين وأما إذا كان المعدود مذكرا فالشين دائما مفتوحة هذا هو الذي أخذنا فيما تقدم بسم الله قال رحمه الله ولما فرغت من ذكر المبني على الفتح ذكرت المبني على الضم ومثلته بقبل وبعده وأشرت إلى أن لهما أربع حالات أي أشار بقوله في المتن إذا خذف المضاف إليه ونوي معناه فهذه أربع حالات مشار إليها بهذه العبارة المختصرة في المتن وأشرت أي في متني بقول إذا خذف المضاف ونوي معناه فإنها تبنى وتكون فيها أربع لغات على ما سيذكر رحمه الله فهذا معنى قوني وأشرت أي في المتن بقوله إذا حدث المضاف إليه ونُيَّ معناه إلى أن لها أربع لغات. بهذه العبارة المختصرة أشرت إلى أربع لغات كما سيأتي أو أربع حالات مع ذر أربع حالات بهذه العبارة التي سمعتها في المتن مختصرة أو رأيتها في المتن مختصرة إذا حدث المضاف ونُيَّ معناه على هذا الصدق كما قال. فهذه حالة حالة ثانية إذا لم يحدث المضاف وكل مفهوم من هذا، فهذا منطوق وهناك مفهومات موجودة تدخل تحت هذا، فهذا المنطوق الآن لحال من الأحوال إذا حذف المضاف أنويا معنا، هذا منطوق حالة من الحال الأربع أنها تبنى. طيب هناك حالات مفهومة غير منطوقة في هذا بها في يعني في المثل مفهوم من قوله إذا حذف المضاف أنويا معنا. ما هي الحالات المفهومة غير المنطوقة إذا لم يحذف المضاف؟ هذا مفهوم ولا مفهوم مفهوم صحيح إذا لم يحدث المضاف ولم ينام معنا هذا تعرب حالة طيب حالة أخرى إذا حذف المضاف ونوي لفظه هذه حالة ونوي لفظه حالة أخرى إلى آخر ذلك ان شاء الله القرآن مرتبة سيذكرها لكن شاهد أن هذا اللفظ الذي ذكر له مفهومات تخرج منه كم حالات على هذا أربع حالات تخرج أربع حالات ذكر حالة واحدة نص عليها ونطق بها وهناك حالات أشار إلى مفهومها أشار بها إيش من مفهوم أشار إليها بالمفهوم مفهوم هذا اللفظ المنطوق فإن المفهوم يخذ منه أحكام قال رحمه الله وأشارت إلى أن لها أربع حالات إحداها أن يكونا مضافين في عرباني. هذه الحاله نطق بها في المدن ولا اشار اليها اشار اليها فقط اشاره من هذا اللفظ فهي مفهومه منه هذه الحاله الاولى تحفظ ارمع حالات لقبل وبعد بعض اخواني يسال كثيرا عن قبل وبعد نراها كذا ونراها كذا ترى نراها معربه ترى نراها مبنية ترى نراها من غير تنوين ترى نراها بالتنوين كيف هذا بالنسبه لقبل وبعد هذا موضعه من قطر يحفظ يحفظه من قطر لدى هذه الحالات متى تكون على هذه الحالة ومتى تكون على الحال الأخرى تحفظه من هنا حتى تحسن النطق بها قال إخداهاوفيا هذا يكون مضافين فيعربان نصبا على الظرفية الزمانية أو المكانية يعربان نصوا على الظرفية الزمانية أو المكانية الزمانية كقولك جئت قبل زيد وبعده جئتك قبل العصر وبعد الظهر جئتك قبل العصر وبعد الظهر او جئتك بعد الظهر قبل العصر هذه زمان هنا إذا عرفتها تقول ظرف زمان منصوب وعلامه نصبه الفتح الظاهر على اخره وتستعمل مكانا ايضا بيتي قبل بيت زيد وبعد بيت عمرو بيتي قبل بيت زيد وبعد بيت عمرو هذه ظرف اي الآن؟ هذه ظرف ماذا هذه هنا مكان نعم، هذه ظرف مكان وليس في زمن. فقبله وبعده يستعملان في الزمان وفي المكان. أي يستعملان ضرفي زمان وضرفي مكان. فتقول في الزمان جئت قبل زيد، أي الوقت الذي قبله. جئت بعد عمر، أي بعد وقته. وهكذا المكان كما سمعت. داري قبل زيد، دار زيد، داري قبل دار زيد، وبعد داري عمر. فهي مكان. وقوله إعرابان نصبا على الظرفية أي المكانيه أو الزمنية. لحسب استيعاق القرينة. قال إحداها أن يكونا مضافين فيعربان نصبا على الظرفية أو خفضا بمن يعربان نصبا على الظرفية أو خفضا خفضا بمن فقط ولا يجرها من الحروف إلا من فقط لا يجرها من الحروف الجارة إلا من فهذه الزيالة تضيفها أو خفضا بمن فقط فما يخفضان بإله إلى قبله إلى بعده هذا خطا لحن هذا هذا لحن عند النحاء فإن قبل وبعد من الغرف التي إذا خفضت تخفض بحرف واحد فقط من حروف الجر وهو من فلا تخفض بقبل ولا تخفض بغير قبل يقصر لا تخفض الى ولا غير إلا من حروف الجر وإنما الخافض لها خصوص من إذا خفضت فهذا ينتبه له واختصت من بذلك لانها أم الباب وأم هات الأبواب لهن خصائص امهات الابواب الأبواب وهكذا عند مثل قبل وبعد فإنها إذا خرجت الى الجر لا تجر إلا بمن فقط من حروف الجر كما يقول الحريري وعند فيها النصر يستمر لكنها بمن فقط تجر، فهي مثل قبل وبعد وعند فيها النصب يستمر لكنها بمن فقط جر إذا خرجت عن النصب الذي هو استمر فيها والأصل تخرج شبه الظرفية وهي الجر بمن فقط بحرف الجر هو من ولا يجرها غير من فحالها كحال قبل وبعد هناك ظروف ذكر النحاء إذا جرت خرجت عن الظرفية تجر بحرف واحد وهو منه وهذه من الجارة لها بمعنى في الظرفية من الجارة لها بمعنى في الظرفية وليس بمعنى الابتداء تدل الغاية وإنما هي بمعنى في قال الرضي ومن الداخل على الظروف غير المتصرفة أكثرها بمعنى في نحو جئتك من قبلك ومن بعدك نحو جئتك من قبلك ومن بعدك أي في وقت قبل وقتك وفي وقت بعد وقتك قال الرضي ومن الداخل على الظروف غير المتصرفة أكثرها بمعنى في نحو جئت من قبلك ومن بعدك ومن بيننا وبينك حجاب ومجيئها لابتداء الغايك جئت من عندك وهب لي من لدنك قليل ومجيئها لابتداء الغاية كجئت من عندك اي ابتداء مجيء من عندك وهب لي من لدنك أي ابتداء هذا الوهب من عندك فهذا قليل قليل جدا ولا فيها التي تجر الظروف غير المتصرفة اي التي تلزم نصر الظرفيه الظرفية وإن خرجت إلى الجر فقط إن خرجت إلى الجر فهذه من غالب فيها تستعمل بمعنى فيه بمعنى فيه ولا تكون لمعناها الأصل الذي هو ابتداء الغاية إلا في النادر وفي القليل من استعمالها كما في قولك جئت من عندك جئت من عندك أي ابتداء مجيئي كان من, من عندك وهكذا أيضا الآية هب لي من لدنك أي ابتداء هذا الوهب من عندك وهذا العطاء الوهب والعطاء نعم وأما ابن مالك فيرى أنها زائدة رحمه الله يرى منها للداخل على قبل وبعد وأخواتها وأخواتهما زائدة فيقول من زائدة جئت من قبله أو جئت من قبله مثلا يرى أنها زائدة وجئت من بعده اصل جئت بعده جئت قبله فيرى هذه من الجارة لقبل وبعد وأخواتهما زائدة والذي يظهر أنها ظرفية بمعنى في قال رحمه الله الآن هذه الحالة الأولى التي من الحالات الأربع أن يكون مضافين ويعربان نصبا على الظرفية أو جرا بمن كيف لا بس جيد الزيادة هذه أن يكونا مضافين لفظاً أي في اللفظ وليس في المعنى كما سيأتي جيد الزيادة أن يكونا مضافين فيعربان نصباً على الظرفية أو خفضاً بمن تقول جئتك قبل زيد وبعده وما إعراب قبل هنا أم ها ها عبد <تصفيق> العزيز وين ذهبت هذا ظرف ماله كان وزمان ظرفيش من انه على الظروف انما الظرف ظرفان زمان ومكان ظرف زمان منصوب علامة نصف فتحه لانه اذا اضيف نصب قال جئتك قبل زيد وبعده فتنصبهما على الظرفيه ومن قبله ومن بعده فتخفضهما بمن قال الله تعالى كذبت قبلهم قوم نوح عند من كذبت قبلهم كذب في الماضي تن تانية وقوم فاعل قبلهم قصر لأنه قبل قوم ذكر نعم احسنت قبل ظرف زمان أي زمن قبل زمن قوم نوح أو الزمن يعني كذب هؤلاء قبل زمن نوح أو قال أصحاب نوح كذبوا قبلهم لأنهم أول الرسل نوح أصحاب نوح هؤلاء قومه كذبوا قبل هؤلاء كذبت قبلهم قوم نوح نعم منصوب على الظرفية الزمانية لأنهم مغاف وقبل لا أضيفت مصبت أو جرت بمن كما سيته قبل مغافلها مغافلي ونميم علامه الجمع فالشاهد قبلهم أنه نصب هنا لأنه أضيف وقبل إذا أضيفت نصبت أو جرت بمن هذه قاعدة حفا أن من احوال قبل إذا أضيفت نصبت أو جرت بمن إذا أضيفت لفظا أي المضاف اليه ملفوظ به قال فبأي حديث بعده بعد الله وآياته يؤمنون عند من نعم فعاطفه لا بس نعم أي مجرور بالباء على مجرد قصه الضاره على اخره واي مضاف حديث مضاف والجار مجرور متعلق باي شيء فباي حديث بعد الله واياته يؤمنون تعلق ويأنشيل جار ومجرور هذا، نعم يؤمنون أحسنتم. المتأخر يؤمنون بأي حديثها وإذا لم يؤمنوا بهذا، إذا لم يؤمنوا بهذه الأشياء، نعم أحسنتم. شاهد بعده كأنها مكان هنا وليس في زمان، فهي ظرف مكان. ويصلح للزمان ايضا كذلك بعد هذه الأشياء التي راوها، في هذا الزمان يصلح قال رحمه الله قال الله تعالى ألم يأتهم نبا الذين من قبلهم شاهد من قبلهم وجرر بمن وقبل إذا أضيفت إلا أن تنصب أو تجرح إذا أضيفت لهم هذا حكمه في الحالة الأولى من بعد ما أهلكنا القرون الأول من بعد ما أهلكنا القرون الأولى الحالة الثانية أن يحذف المضاف إليه وينوى ثبوت لفظه فيعربان الإعراب المذكور احفظ هذه الحالة الثانية يحذف المضاف إليه ما يذكر لفظه يحذف، ولكن ينوى ثبوت لفظه كأنه مذكور تنوي ثبوت لفظه أما اللفظ ما تلفظ به تحذفه والتنوي ثبوت اللفظ على أنه موجود فنفس العراب المتقدم عند ذكر اللفظ يعربان كما تقدم معكم نصبا على الظرفيه أو خفضا بإيش بمن نفس الاعراب المتقدم عند ذكر المضاف إليه والتلفظ به هذه الحالة نفس الحكم لكن ما تذكر مضافا إليه تحذفه وتنوي لفظه فحكمه حكم الثابت قال الحالة الثانية أن يحذف المضاف إليه وينوى ثبوت لفظه فيعربان الإعراب المذكور ولا ينونان لنية الإضافة نعم لا ينونان لنية الإضافة والاضافه لا تجامع التنوين كما تعلمون لما بينهم من التنافي لأن الإضافة تدل على النقصان والتنوين يدل على التمام فعلى هذا إذا حذفت المضاف ونويت لغضه فإنك تعربه نفس العراب المتقدم في الحالة الأولى عند ذكره لأنك إذا نونت وأن تناون للغض المضاف جمعت بين شيئين متنافيين فالمضاف لا يستمع او الإضافة لا تجتمع مع التنوين أبدا كما قيل أنا تنوين وأنت إضافة فحيثما تراني لا تحل مكاني فلا تشتمع الإضافة والتنوين وأنت قد نويت المضاف إليه المحذوف هذا فعلى هذا تعربه الإعراب المذكور من غير تنوين ولا ينونان لنية الإضافة قال ولا ينولاني لنية الإضافة وذلك كقوله من قبل نادى كل مولى غرابه فما عطفت مولا عليه العواطف عند من من حرف جرح سمته وقبل اسم مجرور بمن وعلى مجر الكسره ولم لم ينون لماذا ما عندنا هنا مضاف اليه ملفوظ به موجود نعم لم ينون لنيه المضاف اليه والمنوي حكم حكم الملفوظ به فهذا نوي اللفظ فلم ينول أحسنت نادى في علمات وكل فاعل ومولا مضاف ليه وقرابة مفحول به أحسنت والمعنى أن الشاعر يصف شدة نزلت بقوم فنادى كل واحد قريبه. ومن قبل نادى كل مولا قرابة فكل واحد ينادي قريبا وما في حد عطف على الآخر فما عطفت مولا عليه العواطف هذا القريب الذي نودي ما عطف على قريب الذي ناداه هذه شدة حصلت بهم شدة حصلت بقوم وكل واحد ينادي قريبا له وهذا القريب ما فيه ما حملته عاطفة القرابة على أنه, يجيب على أنه يجيبه لانه مشغول بنفسه ومن قبل نادى كل مولا غرابةً فما عطفت مولا عليه العواطف هذا المولى العواطف ما جعلته يرق إليه ونادي. وشاهدنا من قبلي فإنه هنا في هذه الحالة إذا حدف المضاف ونوي لفظه إعرابه إعراب الحالة الأولى ولا ينول نية الإضافة لأن الإضافة لا تجامع تنوين وهذه اللغة ذكرها الفراء في كتابه معاني القرآن وأنكرها عليه النحاس أنكرها عليه النحاس والصحيح هو ما ذهب اليه الفراء ان هذه اللغة ثابتة ولها شواهدها ومنها هذا الشاهد من قبل نادى، تنبيه هذه اللغة ذكرها الفراء في معاني القرآن وأنكرها عليه الزجاج والنحاس قال الآلوس في تفسيره وجوز الفراء الكسر من غير تنوين وقال الزجاج انه خطأ لأنه إما أن لا يقدر فيه الإضافة فينون أو يقدر في على الضم والصحيح أنه ما هو خطأ وهكذا النحاس أيضا أنكر هذه الحكاية أو أنكر هذه اللغة قال ما فيه أبدا وإنما إذا حذف المضاف ينون ونوية من قبل ونوية لفظه فإنه ينون أما أنك تبقيه بالكسر مقيدة من هذا ما يصل عندهم وهذه ما هي لغة عن العرب يقولون والصحيح أنها لغة قال النحاس للفراء في كتابه معاني القرآن أشياء كثيرة الغلط قال النحاس للفراء في كتابه معاني القرآن أشياء كثيرة الغلط منها أنه زعم من يجوز من قبلي ومن بعدي بالكسر بلا تنوين وإن يجوز من, من قبل ومن بعد على أنهما نكرتان أي من متقدم من متأخر قال الألوسي وذهب إلى قول الفراء ابن هشام في بعض كتبه وهو شيل القطر. ذهب الألوسي لقول الفراء ابن هشام في بعض كتبه وهو شيل لهذا الكتاب وهو القطر الندى وهذا الذي ذهب اليه ابن هشام تبعا للفراء هو الصواب هو الصواب تؤيد الشواهد هذه فلا مكلف للإنكار ولا داعي للإنكار عليه مع ثبوت ما سمعته ثبوته عن العرب هذه لغة صحيحة من قبل من غير تنوين لأن نويت لفظ المضاف ليه قال الرواية بخفض قبلي بغير تنوين وهو يشير إلى الرد على المنكرين الرواية بخفض قبلي من غير تنوين قال المراضي كذا رواه الثقات بالكسر بلا تنوين هكذا قال المراضي كذا رواه الثقات بالكسر بلا تنوين فالرواية بخفض قبل بغير تنوين لا كما قال النحاس ومن سمعته أنه من قبل ومن بعد يقال هذه رواية ثقات قال رواية بخفض قبل بغير تنوين أي ومن قبل ذلك فحذف ذلك من اللفظ وقدره ثابتا حذف ذلك من اللفظ وقدره ثابتا فلذلك اعرب إعراب الحاله الأولى لأن الحالة الأولى فيها يذكر المضاف اليه لفظا أي لفظه يذكر والحالة الثانية يحذف المضاف لفظا وينوى لفظه يحذف اللفظ ولكن ينوى تموت اللفظ فالإعراب نفس الإعراب ومن غير تنوين لأن المضاف موجودة لكنها كما سمعت المضاف اليه ما ذكره إنما نوي فقط فالإعراب نفس الإعراب قال وقدره ثابتا وقرأ الجحدري الجحدير هكذا بضم الجيم والدال سكون الحاء الجحدير بضم الجيم والدال وهو عاصم أحد السبعة لكن هذه القراءة غير المشهورة عنه فهي شاذة الجحدير عاصم معروف عاصم نبي نجود لكن هذه القراءة مهي مشهورة عنه قراءة شاذة هذه الجحدير قراءة الجحدري هنا هو عاصم شاذة قال وقرأ الجحدري والعقيني لله الأمر من قبلي ومن بعدي والقراءة الشاذة على صح الأقوال يحتج بها القراءة الشاذة حجة في القواعد النحوية كما قرر ذلك السيوطي رحمه الله تعالى قال وقرأت تحذري والعقيني لله الأمر من قبلي ومن بعدي عند من لله الأمر من قبلي ومن بعدي آه عمر لله الأمر من قبلي ومن بعد طيب تمرن سهل عند من عز حسان لله اللام حرجر ولفظ الجلالة مجرور لفظ الجلالة مجرور والجار مجرور متعلق بخبر محدوث مقدم الامر مبتدا مؤخر سنت من حرف جر وقبله اسم مجرور وعلام جرين كسر الله على اخره لانه مضاف له فيجر إذا دخلت عليه من نعم ومن بعد نفس من قبله سنت والشاهد الحاله الثانيه خدف المضاف نوية ثبوت لفظه فيعرب اعراب الحالة الأولى تعرب هذه الحالة اعراب الحالة الأولى قال بالخفض بغير تنوين أي من قبل الغلب ومن بعده مما يدل على الغلب ما تقدم غلبة الروم وهم من بعد غلبهم سيغلبون لله الأمر من قبله ومن بعد أي من قبل الغلب وبعد الغلب أمر لله جل وعلا فهذا اللفظ واضح قدير من السياق الآية غلبة الروم وهم بعد غلبهم سيغلبون فقال لله الأمر من قبل من قبل الغلب من قبل أي من قبل الغلب ومن بعد من بعد الغلب قال بالخفض بغير التنوين أي من قبل الغلب ومن بعده فحذف المضاف إليه وقدر وجوده ثابتا حذف المضاف إليه وقدر وجوده ثابتا في بعض النسخ ثابتا ساقطة منها الحالة الثالثه أن يقطع عن الاضافه لفظا ومعنى هذه الحالة الثالثه ينتبه لها ان يقطع عن الاضافه لفظا ومعنى فلا لفظ مضاف مقدر ولا معنى مقدر كما سياتي في الرابعة أن يقدر معناه لا يقدر لفظه سياتي في الحاله الرابعة الحالة الحاله هذه يحذف المضاف إليه ولا ينوى لا ثبوت لغضي ولا ثبوت المعنى لا ثبوت اللغض ولا ثبوت معنى يحدث تماما ويقطع الاسم عن الإضافة هذا تماما فلا مضاف إليه ملفوم ولا مضاف إليه مقدر في اللغض أو في المعنى مقطوع إضافة فهذه الحالة يعرف فيها مع التنوين يعرف فيها ظرفا كما تقدم أو مخوضا بمن مع تنوينه لانه مقطوع يعيش عن الإضافة هذه الحالة قطع عن تماما هذا الاسم الذي هو قبل أو بعد فهذه الحالة حالة إعراب لكن مع ايش مع تنوين بخلاف الحالة الأولى والحالة الثانية وستأتي معكم الحالة الرابعة إن شاء الله وهي حالة بناء أن يحذف المضاف ولا ين ولا سبُوت لفظ لفظه ولا ثبوت ايش معنا هذا سنت الكلام عليها أخرها قال الحال الثالث أن يقطع عن الإضافة لا في اضافه موجوده ابدا إضافة أبدا لا لفظة ولا معنى أن يقطع عن الإضافة لفظة ومعنى بعض النسخ ما فيها ومعنى لفظة ومعنى ولا والمضاف إليه فيعربان أيضا الإعراب المذكور يعربان أيضا الإعراب المذكور ما هو الإعراب المذكور معنا من نصباً على الظرفية أو خفضاً بمن أحسنته لكن تفارق هذه الحالة الحالتين المتقدمتين في التنوين فقط في التنوين ولكنهما ينونان لأنهما إذن اسمان ثامان كسائر الأسماء النكرات وقوله كسائر الأسماء النكرات إنما هو راجع لقوله لكنهما ينونان أي كسائر الأسماء النكرات ثم ذكر هذا التعليل ليش ينونان جعل التعليل بين الجار والجرور وبين المتعلق به وبين المتعلق به واصل الكلام و ينونان كسائر الاسماء النكرات ينونان تنوين الاسماء النكرات فتنوينها تنوين تمكين والنكرات تنوين تنوين تمكين ثم ذكر التعليل في التنوين لانهما حينئذ اسمان تامان هذه عله التنوين لماذا نوناه واما كسائر فهو متعلق ب ونونان واصل الكلام ولكنهما ينونان كسائر الاسماء نكران ليش ينونان لماذا ننون لانهما حينئذ اسماني تامان فتقول عند قولي لكن لانهما حينئذ اسمان تامان الاسم التام هو الذي يكون على حاله لا يمكن اضافته معها الاسم التام هو الذي يكون على حاله لا يمكن اضافته معها والاسم مستحيل الإضافة مع التنوين ونوني التثنيع والجمع ومع الإضافة لأنه لا يضاف مرتين الاسم التام هو الذي يكون على حالة لا يمكن إضافته معها ما هي الأحوال التي يكون عليه الاسم لا يمكن إضافته معها ذكرها بعده والاسم مستحيل الإضافة مع التنوين هذه حالة يسمى فيها الاسم تام يقال له تام لانه في حالا لا يمكن ان يضاف معها ابدا لوجود التنوين وقد سمعت انا تنوين وانت اضافه فعيثما تراني لا تحل مكاني فالاسم هنا يكون تاما لانه على حالة لا يمكن اضاف مش معها لوجود التنوين حاله اخرى ايضا يكون فيها تاما ولا يمكن اضاف مع ونون المثنى والجمع مع وجود نوني المثنى والجمع كذلك ايضا مسلمان مسلمون فلا يمكن ان تضيف مسلمان على حكايته ومسلمون مع وجود النون لا بد أن تحذف ايش تحذف النون فهذا اسم مع وجود النون يقال له اسم ايش؟ مع وجود النون وجود التنوين يقال له اسم ماذا يسمى هذا الاسم مع وجود النون والتنوين اسم تام يقال له اسم تام لأنه على حاله لا يمكن أن يضاف معها فهذا اسم تام الاسم التام هو الذي يكون على حاله لا يمكن اضافته معها كان يكون منونا او يكون به نون التزني أو الجمع أو يكون مضافا فلا يصلح ان تضيفه مره اخرى لا يصلح ان تضيفه مره اخرى فيقال هنا اسم تام لانه ما يحتاج ما يصلح اضافته مره اخرى لكن انتم تذكرون الحالتين هذه فقط والاسم مستحيل الاضافه مع التنوين ونوني التسني أو الجمع والجمع ومع نوني التسني أو الجمع فهذا الاسم التام هو الذي يكون على حاله لا يمكن اضافته معها كما ذكر ذلك الرضي وقوله كسائر الأسماء أي كما ينون سائر الأسماء النكرات تنوين التمكين وقوله كسائر الأسماء النكرات أي هذا تنوينه الذي ينون به كتنوين سائر الأسماء النكرات وتنوين سائر الأسماء النكرات هو تنوين تمكين رجل مرأة تنوينها تنوين تمكين وقبل وبعد إلى نوين التنوين كتنوين سائر النكرات أي تنوين تمكين وأتقدم معكم تقسيم التنوين وقول كسائر الأسماء النكرات أي كما ينون سائر الأسماء النكرات تنوين التمكين انتهى من التصريح فهذا إضاح لهذه العبارات فقط هذه الحالة الثالثة يقطع النظاف لقطن ومعنى وحكمهما كما سمعت حكم الإضاء المتقدمة حكم الحالتين المتقدمتين إلا أنها تفارغ الحالتين المتقدمتين في إيش؟ في التنوين وتنوينها الموجود هذا ما هو تنوين تمكين كما هو الحاصل في سائر النكرات احسنت قال قال ولكنهم ينولان لأنهم حينئذ تاما اسمان تامان هذه عله التنوين ثم ذكر نوع التنوين كسائر الأسماء النكرات فتقول جئتك قبلا وبعدا ومن قبل ومن بعد عند من لا لا الذي عربنا نريد تفضل الذي عربنا يعرف مرة ثانية اتفضل. نعم جئتك فعلا وفاعل ومفعول وقبل أنظر في الزمان حسنت ونصب علامة نصفي واتحظاه على اخره لماذا نوين قبلا هنا لانه قطع عن إضافة. لفظا ومعنى وهذا التنوين لاحق له تنوين ايش يسمى تنوين تمكين كان تنوين سائر النكرات احسنته بعدا معطوف عليه قال الشاعر ويكون المقصود يا اخوان التنكير هنا المقصود به نكره من النكرات أي جئتك في زمن متقدم أو زمن متاخر غير معين هذا الزمن جئتك قبل وبعدا بعدا متقدما او متاخرا أي من غير تعين زمن معين لأنها نكرة تكون قال الشاعر فساغ لي الشراب وكنت قبلا أكاد أغص بالماء الفرات عربت أنت تفضل نعم سنتر. نعم طيب نعم احسنته وكنت قبل ان في زمن متقدم نعم حسن. متعلق بك كان وكانوا في ان ناقص يعمل عمل كان واسمها ضمير مستتر تكذيره انا نعم احسنت خبر كان نعم غص خبر كان نعم وجملة كان غص خبر كنتم سنتوشان وشاء قبلت قبل هنا اتت منونة لانها قطعت عن إضافة لفظا ومعنا اتت منونة لانها قطعت عن إضافة لفظا ومعنا احسنت وهي نكره اي زمن متقدما فمعنى كنت قبلا أي كنت متقدما وكنت قبلا أي كنت متقدما وقالوا فما شربوا بعدا أي ما شربوا متاخرا على بيت آخر شارة فعلى هذا لا ينوى تقدم ولا تأخر على شيء معين فهي نكره. فلا ينوى تقدم ولا تأخر على شيء معين على شيء معين جئت قبلا وبعدا أي ما جئت قبل أحد جئت قبلا وبعدا أي تقدمت في المجين ولا أقصد أنني قبل فلان ولا فلان من الناس ولا بعد فلان أيضا كذلك فهو على هذا التنكير يكون المقصود تقدم وتأخر مطلق لا مقيد على شيء معين لأنها نكره قال وقرأ بعضهم لله الأمر من قبل ومن بعد ذكروا أنها لقشابة لابي السمال والجحدري وعون العقيل أيضا كما في البحر المحيط وقرأ بعضهم لله الأمر من قبل ومن بعد شاهد يا اخوان ما هو من قبل ومن بعد انتعاءا لإضافة على هذه الغراء بالخفض والتنوين أخذنا ثلاث حالات وكم حالات لها قبل وبعد عندك يا أخ روسي أربع حالات أخذنا ثلاثا منها الحالة الأولى أن يكونا مضافين لفظا أن يذكر المضاف إليه فيعربان نعم نصبا على الظرفيه أو خفضا بمنه. طيب عندما الحالة الثانية أن يحذف المضاف إليه وينوى ثبوت لفظه. احسنت وهذه ما حكمها من حيث الاعراب حكم الحالة الأولى من غير تنوين. كيف نعم لا ينوونا لنية الإضافة. احسنت حالة ثالثة عندك عمر نعم يقطع عن اضافه يقطع عن اضافه لفظا ومعنى ما في منوي مضاف اليه ولا ملفوظ مضاف اليه فيقطع عن اضافه لفظا ومعنى فما حكم هذه الحاله يا عمر زد ايه ايه يا عمر ما نقول ايه زد من هذا الحديث الذي تقدم وهك نعم ينصبان على الظرفيه او يخفضان او نعم ينصبان على الظرفيه ويخفضان بمن مع التنوين ومغير التنوين هذه الحالة مع التنوين لأنهم قطعان اضافه فالحاصل أخذنا ثلاث حالات عراب ستأتي الحالة المقصودة وهي حالة البناء على الضم هذه الحالة الرابعة سياتي الكلام عليها إن شاء الله قال إذا أتقن قال الشيخ العثمين رحمه الله اذا أتقن الطالب الاجروميه تماما بإمكانه أن يدرس الألفية. فما قولكم صواب نعم لا شك. أن الشخص الذي أتقن الأساس وهو الاجروميه فإنه سيمشي في الألفية. قال: قلت مما يدل على حذف الغلب لو تعيد العنة تقدم السياق سباق الكلام سباق هو الذي دل على الغلب لله الذي دل على الغلب غلبت الروم وهم من بعد غلبهم سيغلبون لله الأمر أي من قبله ومن بعد. اي من قبل الغلب وبعد إيش وبعد الغلب فسياق الكلام وسباق الكلام دل على المقصود الهنا سبحانه وتعالى وحمد لله اله الا الله